في ذلك الشجر الذي هو المرعى، والعرب تطلق اسم الشجر على كل ما تنبته الأرض من المرعى، ومنه قول النمر بن تولب العكلي انا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا بمرا فيها صعر نطعمها اللحم إذا عز الشجر والعرب تقول سامت المواشي إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر وأسامها صاحبها أي رعاها فيه ومنه قول الشاعر مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال يعني يبن رعية الجمال التي تسيمها في المرعى وقوله ينبت لكم به الزرع قرأه شعبة عن عاصم ننبت بالنون والباقون بالياء التحتية قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة أشياء عظام فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده والخمسة المذكورة هي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده كقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حذيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وإغشاؤه الليل والنهار هو تسخيرهما وقوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الآية وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية وقوله وبالنجم هم يهتدون إلى غير ذلك من الآيات وفي هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة التي هي الشمس والقمر والنجوم ومسخرات فقرأ بنصبها كلها نافع وابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامر على أن والشمس مبتدا وما بعده معطوف عليه ومسخرات خبر المبتدا وقرأ حفص عن عاصم بنصب والشمس والقمر عطفا على الليل والنهار ورفع والنجوم مسخرات على أنه مبتدا وخبر وأظهر أوجه الإعراب في قوله مسخرات على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها والتسخير في اللغة التذليل قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون قوله وما في محل نصب عطفا على قوله وسخر لكم الليل والنهار أي وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض أي ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلفا ألوانه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبها على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآية وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الآية وقوله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء وأنه الرب وحده المستحق أن يعبد وحده وأوضح هذا في آيات أخرى كقوله في سورة فاطر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك وقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ولا شك أن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك فيه الدلالة القاطعة على أن الله جل وعلا واحد لا شبيه له ولا نظير ولا شريك وأنه المعبود وحده وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار وأن الطبيعة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 فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة لأن قطعها متجاورة والماء الذي تسقى به ماء واحد والثمار تخرج متفاضلة مختلفة في الألوان والأشكال والطعوم والمقادير والمنافع فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته جل وعلا أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها فيها الحطب وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا شك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه فأحرقت الحطب بحرها وكانت على إبراهيم بردا وسلاما لما قال لها خالقها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسبحان من لا يقع شيء كائنا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا فعال لما يريد وقوله في هذه الآية الكريمة يذكرون أصله يتذكرون فأدغمت التاء في الذال وللدكار الاعتبار والاتعاب أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته